أَلَمْ نَنْظُرْ إِلَيْهِمْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مُدَكَّ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, أين شركاؤكم الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَجِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَأُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ ركفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كلموا بنقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا يا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياه الدنيا الا لعب ولهم ولدار الآخرة الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كلبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا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 في الأرض ولا طائر يطير بجناعه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كلبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات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 بل أيام تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أوصلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضراء فأخذناهم بالبأس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 لديون ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطوع الذين يدعون ربًا بالودات والعشق يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 إِنِ الحكم إِلَّا لِلَّهِ يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني قُلْ والله أَنَّ بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا مَا هُمْ بِعَارِفِينَ بِهِ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 أنتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم, أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وَكَلَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غيره وإما أنسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم وَمَا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن, ولكن ذكرى لعلهم يتقون وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَهُمْ وَلَهُمْ وَغَرْرَتْهُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَن تبسل نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُلَاءَ أَغْذَاءَكَ الَّذينَ أبسلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل الان ادعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين كالذ يستهواته الشياطين في الامر حيران لهم يدعون له, له اصحاب يدعونهم الى الهداتنا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 وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم غيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 وما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه قال اتحاجه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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا إن هو الا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به نوسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبان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 لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسدوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على بما كنتم تقولون على الله غير الحق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 اوْ لَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تقطع بَيْنَكُمْ لَقَدْ تقطع بَيْنَكُمْ وضل عَنْكُمْ مَا كنتم تزعمون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 وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه قم انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويمعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ دُونَ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ له ولد ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فذلك هو ربكم فذلك الله ربكم, ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو قالق كل شيء فاعمله وهو على كل شيء كيل لا تدركه الأضصار لا هو يدرك الأضصار وهو اللطيف الخبير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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 وكلمهم الموتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شيء قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا إِنْ يَشَأْ اللَّهُ وَلَا تَجِدُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الشَّيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفًا لِّقَوْلِهِمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِيَصْرِفَ إِلَيْهِ أَفِئِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَهُمْ وَلِيَقْبَلُوا مَا أُمِقْتَرِفُونَ أَفَتُغَيِّرُ اللَّهُ أَبْتَغِي حُكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا بَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِي مُؤْمِنِينَ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 إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْوَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُلْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ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 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصن إلى الله وما كان لله فهو يصن إلى شركائهم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 وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن منيتة فهم فيه شركاء سجل جزئهم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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع, والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والأمان متشابها وغير متشابه كنوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده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 قل ان ارلك حرم حور وام ام ان جنني اشتملت عليه ارحامهم سينين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل فَلَكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمْلُوءَ فَيَنِّ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامَ أَمْ فَيَنِّ أَمْ كُنَّا تُمْشُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْلَ الْمُعْلِمِينَ قل لا في فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس أو فسقا او فسقا أهل لغير الله به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 قُلْ هُنُّ مَشْهَدَاتُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حرم هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قل تعالوا مَا ما حرم ربكم عليكم تُشْرِكُوا بِهِ تشركوا به شيئا وبالوالدين تَقْتُلُوا ولا تقتلوا أولادكم من إِمْلَاقٍ من نَرْزُقُكُمْ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّنَا لَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى, وهدى ورحمه لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تَأْتِيَهُمُ الملذائكة أَوْ يأتي ربك أَوْ يأتي بعض آيات ربك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 وهو الذي جعلكم خلائف الامر ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم